غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت، وإذا البحار فترت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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خل قد ذكر والأنثى إن سعيكم لشدة فأما من اعتق واتق وصدق بالحسن فسنيسره لليسراء وأما من بخيل واستغنا وكذب بالحسن فسنيسره للعسراء وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى ولا يصلىها إلا الأشق الذي كذب وتولى